بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطائق وما أدراك ما الصابق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلنظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دابق يخلق من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه نقابر يوم تبنى السرائر وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ وَاتَّخَذْنَ فِي ذَلِكَ رَجْعًا وَالِانْتِظَارِ الصَّرْفِ إِنَّهُمْ قَالُوا وَمَا هِيَ بِالْهَدَى إِنَّهُمْ يَفْتِنُونَ كَيْدًا وَأَفْتِنَ كَيْدًا